ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام لعلكم ترونا أننا وقد قطعنا خمس مراحل كاملة، خمس مراحل من البراهين الناصعة، الصادعة، الصادقة التي تقطع على قيام البعث وعلى أن عقيدة اليوم الآخر حق لا ريب فيه. خمس مراحل من هذه المراحل، من هذه الأدلة. لعلكم تلاحظون لماذا فعلنا هذا؟ ولقد دققت على هذا المعنى كثيرا قلت إننا نحترم منهاج الإسلام ومنهاج الإسلام يحترم عقول البشر منهاج الإسلام لا يركز على العاطفة يدغدغها ويداعبها ويربطها بالآخرة إلا بعد أن يكون قد استوفى بالبرهان الساطع وبالدليل القاطع أن يقنع عقله وأن يستجيب وجدانه لعقيدة الله سبحانه وتعالى في البعث واليوم الآخر أقول هذا وأنا أعلم أني أخاطب جيلا يعيش في المدنية الحديثة وفي المجتمع الحديث وفي القرن الحادي والعشرين وفي كذا وكذا الذي هذه المجتمعات تهزأ من عقائد الإيمان أحيانا لدرجة أن الإيمان باليوم الآخر كان محلا لمثلا عمل ضخم مثل عمل اسمه الكوميديا الإلهية يكتبها رجل إيطالي دانتي وتعتبر من عيون الثقافة العالمية في تاريخه يسخر ويهزأ يسخر ويهزأ ويبني على أساس انظروا ماذا يقول أهل الإيمان عن الآخر لكن بفضل الله عز وجل ترون أننا في اللقاءات السابقة وقد تحدثنا عن مراحل إثبات الآخرة بالبراهين أصبحت عقول المنكرين هي التي تكون محل سخرية وهزء واستهتار بها لأنه لا يمكن وصلنا لدرجة أنه لا يمكن ألا تكون هناك دار آخرة لذلك مرحلة الكلام عن براهين البعث هي مرحلة اعطاء الامة الاسلامية ذاتيتها واحترامها لنفسها واقتناعها بمنهاجها وإلا ترى ان بلد زي ايطاليا بلد زي فرنسا زي الاتحاد السوفيتي زي امريكا تظل تهزأ من شبابنا الذين يذهبون في دراسات مثلا للدكتوراه او حتى الذين يذهبون للعمل تهزؤ منهم وتسخر منهم وتقول لهم كيف تفكرون بهذه الصورة لذلك أنا أوصي إخواني من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتسلحوا بسلاح الفهم والعلم والإدراك والإحاطة بسلاح العقيدة إياكم أيها الإخوة أن تخضعوا لدعوة لدعوة تداعب فقط مشاعركم وعواطفكم وتلهبها وتؤججها حتى لو كانت دعوة تؤثر في النفس إلا بعد أن تستوفوا تماما حظ العقيدة من اليقين وقد قلت لكم إن اليقين يبنى على أساس الآيات البينات الناطقات لذلك قطعنا خمس مراحل كل مرحلة منها مجموعة من الأدلة الصاطعة الصادقة على أن البعث حق لا ريب فيه هنا أيها الإخوة أقف عند نقطة في المرحلة الخامسة وقد قلت لكم أن المرحلة الخامسة هي أن النفس البشرية نفسها تشهد على نفسها بأن البعث واقع لا محالة وأمر مقطوع به وأنها لا تأنس إلا بذلك أقف أمام آية في كتاب الله يقول فيها البشر يوم القيامة بما فيهم المشركون المشركون يقولون كما حكى القرآن يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا سنتين. الله اتنين منين احنا فاهمين ان احنا دلوقتي عايشين ثم سنموت ثم نحيا خلاص يبقى ليس هناك أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ده هي مرة وحدة متنا ثم أحيينا متنا عند نهاية الدنيا ثم أحيينا إنما يصل من وضوح العقيدة من وضوح العهد الأول الذي أشرت إليه في اللقاء الماضي اللي هو قول الله عز وجل وإذ أخذ الله وعلى فكرة شايف صيقة الخبر وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهادهم على أنفوسهم فأنا وأنت وكل البشر مثل أمام الله عز وجل وأخذ منه العهد وأشهد على نفسه وصار الأمر واضحا أحيينا أولا ثم أمتنا ده قبل مرحلة الولادة قبل المرحلة اللي أنتم عارفينها اللي هي الجواز والولادة والحياة الدنيا أحيينا أولا من ظهور آبائنا ثم أخذ علينا العهد ثم أمتنا ثم جاءت هذه الدنيا فحيينا فيها وأماتنا الله عز وجل ثم يحيينا الحياة الآخرة فقالوا ربنا أماتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ممكن بقى مرة ثلثة يا رب لو سمحت فهل إلى خروج من سبيل ممكن ناخد فرصة ثلثة إذن البشر حتى الكافرون منهم قالوا إن المركوز في الضمير البشري المركوز في الضمير البشري أنه أخذ عليه العهد أنه لا إله إلا الله وأن الآخرة حق ولذلك قلت لكم من لا يصل في الإيمان والاعتقاد إلى هذه الدرجة يحدث له ما هو شائع في العالم من شيوع اكتئاب وانتحار وضياع وما إلى ذلك أيها الإخوة ثم ينتقل بنا الإسلام إلى آخر مرحلة في أدلة إثبات البعث واليوم الآخر والآخرة ويا إخواني أريدكم أن تعلموا أننا إذا كان الكفار يسخرون من فكر المؤمنين فإن المؤمنين إذا فهموا إيمانهم في الحقيقة هم الذين يسخرون من العقليات الجاحدة الموجودة عند الكفار المرحلة السادسة أن الله سبحانه وتعالى يستخدم للمسلمين وللناس أجمعين العقائد الأخرى إزاي القرآن الكريم القرآن الكريم كتاب يقوم الدليل على صدقه من داخله فأصبح عقيدة ثابتة فإذا بالله سبحانه وتعالى يعرض هذه العقيدة الثابتة الموجودة في كتاب الله عز وجل من القرآن ليدل بها على البعث وليثبت بها البعث وليقول إن البعث حق يستخدم القرآن وصدق القرآن وقيام الدليل على أن القرآن صدق وأنه عقيدة في إثبات اليوم الآخر يستخدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار الله تعالى قال عنهم فإنهم لا يكذبونك القرآن لا يكذبون رسول الله ويعلمون أنه صدق فيأخذه الله سبحانه وتعالى في رحلة الإسراء والمعراج ليرى بعينيه بعينيه مواقف اليوم الآخر وينزل ليحكيها إذا لما تحط قول الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يكذبونك مع ما شاهده عينا، ما شاهده عينا، ما زغل البصر وما طغى من مشاهد القيامة واليوم الآخر، فإنه استخدام لعقيدة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام في إثبات عقيدة اليوم الآخر. بل يستخدم الإسلام عقيدة الإيمان بالله رب العالمين في إثبات اليوم الآخر. الله تعالى يقسم بنفسه يعني يستخدم ذاته العلي يستخدم ذاته سبحانه وتعالى في أن يقسم على عقيدة اليوم الآخر ماذا يقول الله تبارك وتعالى يقول وقرأ مثلا في سورة التغاب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت طب انت بتقسم هي بالحلفان هي بالقسم هو يعني اي حد يحلف على شيء خلاص لا هناك العبرة بالحالف من الذي يحلف فكما ان الاسلام استخدم ايمان الناس بالنبي الذي وصل لدرجة انهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يؤمنون بالنبي لدرجة انه يعرفونه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائه فاستخدم إيمانهم بالنبي بالإسراء والمعراج في إثبات اليوم الآخر وبالقرآن الذي ثبت صدقه بالأدلة والبراهين فإنه كذلك يستخدم إيمانا بالله عز وجل العزيز بكل ما قامت البراهين على الإيمان بالله في هذا القسم يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثون ويقسم قسما آخر يرد في سورة, في سورة يونس يقول الله تبارك وتعالى ويستنبئونك يعني يريدون منك النبأ العظيم النبأ الكبير بشأن الآخرة يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق الله ثم يستخدم قسما من نوع آخر قسم بالمشاهد الكونية يقول والطور والطور على فكرة الطور هو الجبل الذي مش جبل صخر وخلاص الجبل الصخري فقط اسمه جبل إنما الطور هو كل جبل انشق صخره ونبت منه شجر وتمشي تلاقي أشجار نابتة في صخور الجبال آية معجزة فيقول الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور بحر المتفجر بحر الهيدروجين وال والأكسجين يتحولوا إلى انفجارات بحار تتفجر والبحر المسجور لحد ما تولع وتبقى حريقة حريق والبحر المسجور ها على ايه القسم الضخم ده كله ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع سورة الذاريات قسم يخلع القلوب وهو يقسم لك بالرياح التي توزع السحاب وبالسحاب وبالملائكة وبجريان يحكي لك الكون كله ثم يقول اسمع معي قو اسمع وتذوق ويا اخوة اقرأوا القرآن القرآن يا اخوة ربيع للقلب حياة مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت اقرأوا قول الله تعالى في سورة الذاريات والذاريات ذروة فالحاملات وقرة بيتكلم عن حركة الرياح الذاريات ذروة الحاملات وقرة الجاريات يسرى يعني لما الرياح تدفع السفن الشراع فتجري المقسمات أمرا الملائكة يتكلم عن هذه الحركة يقول والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا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 ومر هذا الذي كنتم به تكذبون ويظل القرآن يبكي الذين ينكرون الآخرة إذا قسم بعد قسم بعد قسم ثم يقسم بيوم القيامة نفسه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان الإنسان الضعيف أحسب ألا يجمع القوي عظامه ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا خطوط البصمة، خطوط البصمة في في الإصبع، بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أين يوم القيامة، فيقول له الله عز وجل فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر انظر انظر ما الذي حدث استخدم النبي في الإسراء والمعراج واستخدم الإيمان بالله في القسم المتتابع القوي في إثبات الآخرة واستخدم القرآن بكل ثباته على إثبات الآخرة يا إخوة احفظوا اعملوا معروف معي هذه الكلمة الكفر بالآخرة والشك في الآخرة والبعد عن الآخرة كما يحدث في الأمم التي تسمى اليوم متبدلة ومتقدمة ليس سببه ضعف البراهين مش سبب ضعف الآيات ليس سبب أنتم يا إخوة سبب أن الذين يعرفون كيف يشرحون للناس براهين الإسلام وآيات اليوم الآخر ما يعرفهاش لا يدرسونها لا يسمعونها بعيدون عنها يمكن يقعد يقرأ عن فنان مجلة ملحق كامل في مجلة ولا يعرف كيف يثبت دينه وعقيدته عمر عمر مكان الكفر باليوم الآخر سبب ضعف البراهين أبدا أبدا شايف القرآن بيقول إيه عن الكافرين بيقول والله العظيم لو جبنا لهم والأرض وكل شيء عشان يؤمنوا اسمع ماذا يقول القرآن يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون لو الموت كلموهم لو, لو المليكة أتوا لو حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لو فتحنا لهم باب في السماء كده أدروا باطلعوا تفرجوا بأنفسكم على الآخرة لتدركوا أنها قائمة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لا قالوا لا لا لا لا لا لا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ما فيش فايدة ما فيش فايدة لو ورتهم ايه لأنه سبب الكفر بالأخير أن النفوس مش مستعدة لقبول الحق مش مستعدة تقبله ولا تذعن له إذا عرضت عليها الحق مش مستعدة لقبوله ليس السبب ضعف البراهين أقول لكم القرآن يا سلام على القرآن يا إخوة أعمله معروف افتحوا المصاحف وقرأوا كتاب الله لتحيا قلوبنا القرآن بيكلمك عن الناس دول لما تقرأ عليهم الآيات بيبقى شكلهم إيه فوالله آية آية تخلي الإنسان يقول إيه ناس دي ما هؤلاء كيف يفكرون ماذا تقول الآية يقول يا سلام يا رب اللهم لك الحمد أننا من أهل القرآن والله يقول وإذا تتلى بكلم عن الكافرين بأ المنكرين يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ها آياتنا براهيننا واضحات آياتنا بينات يعني براهيننا واضحات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات بدل ما ترى الاهتمام في وجوههم يقول الله تعالى وإذا تتل عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يعني إيه يكادون يسترون بمين بالذين يتلون عليهم آياتنا يا خبر أنا جايب لك دليل واضح بقول لك شوف تفضل تفرج شوف الدليل فلما تلاقي الحق هيطضح يكادون يسطون هيمسكوا يذبحوا الذي يتلو عليهم آيات مع أنه أتى له بشيء يحترم عقله أأرى الآية على بعض بقى اللي تتذوقوها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا مش مشكلة ضعف البراهين ده مشكلة هم مش مستعدين يقبلوا الحق أنت قرأت أبدا الآية التي تقول إن هؤلاء الكفار دعوا الله دعاء عجيبا قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فبدل أن يقولوا فاهدنا إليه قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليك إيه ده اللهم إن كان هذا هو الحق خلي حجارة تنزل على دماغنا تتشدشها او اقتنع بعذاب قليم المفترض اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك اهدنا اليه زي ما بنقول حتى ولو بالهزار يقول يا اخي والله ربنا يهدينا يا سيدي مش ترى بعض الناس في الخناءات يقول هذا الكلام يقول لك والله لو الكلام ده صح ربنا ماشي ربنا يهديني اليه الكفار مش مستعدين حتى ولذلك ولذلك يا سلام على القرآن ما أجمل القرآن القرآن يحكي لنا نفسيه الرسول عليه الصلاة والسلام من جوه كان شكلها إيه في الأول هو كان هو صادق والناس يقولون جاء الصادق ذهب الصادق هذا هو الأمين الصادق الأمين فجأة فجأة وهو عايش 40 سنة بينهم يقولون إنه لا يكذب أبداً فجأة بدأ يقولوا إيه يقولوا إيه يقولوا الكذاب الأشر يا كذاب فعظم على نفس النبي عليه الصلاة والسلام بعد أربعين سنة موقر محترم معترف له بالصدق إنه بعد أربعين سنة يقولوا له يا كذاب ويمشوا وراه يقولوا كده فكان تعبان جدا إزاي كذبوني ده أنا بقول كلام صدق أنا عمري كذبت عليكم فنزل القرآن يقول له آية في منتهى العظمة والروعة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له الطمن يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون الطمن فإنهم لا يكذبونك هم عرفين أنك صادق هم ما بيتهموكش بأنك كاذب فإنهم لا يكذبونك مال إيه؟ قالوا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني هم مصدقين بس مش مستعدين يقبلوا ولذلك انتوا فاكرين ان ابو جهل كان كافر ابو جهل كان مصدق بالدعوة وتعلمون الواقعة المشهورة انه سئل وده ابو جهل بقى ليس اي حد قالوا اتظنوا واحد صاحبه الواقعة كانت انه في يوم من الايام واحد قال انا اريد ان اسمع القرآن فذهب الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يتلصص من جوار الشباك يحاول يسمع ففجأة لقى واحد مين ابو جهل بتعمل ايه اتى هو الاخر ليتلصص ليستمتع بسماع القرآن لان القرآن لغة يعرفها العرب و و و وعطاء كبير قال له بتعمل ايه قال له اكتم عني وبعدين على فكرة دي كده اللي بنعمله ده فضيحة ده لو استيقظ الناس غدا فرأوا أن كبراءهم الذين يقولون عن محمد إنه كذاب يفعلون هذا فخلاص نكتم عن بعض ونتعهد لا نعود بعد ذلك أبدا اتفقنا اتفقنا اليوم التالي لم يصبر أبو جهل لم يصبر القرآن عظيم رائع انتو اخوة مش عارفين معنى القرآن لانه ما بتقرؤوش أنت يعني حتى التفسير ما تعرفش معاني هو اللي بيقرأ مثلا وذارياتي ذروان عارف عني وذارياتي ذروان طب لي يتأثر ليه واحد بيقرأ آية وذارياتي ذروان وهو مش عارف معناه انما هؤلاء العرب كانوا يعرفون فلم يصبر ابو جهل خرج في اليوم التالي وصحبه خرج برضه في اليوم التالي اتقابلوا في اليوم التالي فاتكلموا مع بعض ايه ده ما الذي أتى بك ألم نتعهد بالأمس ما بقى خلاص طب مش هنرجع تاني أبدا وفي اليوم الثالث حدث نفس الكلام فصاحب أبي جهل وأنا بحكي القصة دي لهذا السبب صاحب أبي جهل سأله قال له اسمع اصدقني أتظن أن أو أترى أن محمدا كذاب قال له لا لا ولقد علمت أن محمدا ما كذبنا أبدا قال له ما دي قال ماشي هو صادق بس يعني اعترف له بالرتبة دي تبقى عيلته أكبر من عيلتي مش ممكن لهم كانوا أعلى مننا ففضلنا هم ينفقوا إحنا ننفق يطعموا نطعم يقاتلوا نقاتل نسابقهم في الشرف حتى إذا تساوينا قالوا إن منا نبي متى ندرك نجيب لهم نبي منين إحنا فوالله لا نؤمن وهو يعترف أنه صادق إذا أبو جهل آمن بالحق لكن مش مستعد يعترف به اوعي يا أخي اوعي يا مسلم تكون من النعدة تعرف الحق وتستكبر عنه أبدا نفد الوقت إذن فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نستكمل في اللقاء القادم لكن قبل أن أختتم هذا اللقاء لا بد أن يكون واضحا أن براهين الآخرة واضحة وأن كفر البشر بهذه البراهين ليس راجعا إلى ضعفها وإنما راجع إلى شدة عتوهم وأن الله لو أراهم كل شيء بل بل وقعلوني أختتم هذا اللقاء بل إنهم لما ذهبوا الآخرة وقالوا نرجع الله تعالى قال ولو ردوا لو رجعناهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون نفوس ليس لها إلا عذاب يعاقبها نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا ونسأل الله الرشاد والصواب والسداد يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته